أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني, أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شيء في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعظوا وَالنور إ اللهَّ يُسكُ السَّمواتِ وَالْأَرضَ تَزُولَا إ اللهَّ يُسكُ السمواتِ وَالأَررضَ أن تَزُولَا وَول إِن زَلَةَ إ أَمْسكَهُما من حَدٍ مِن بَعْد إهُ كَانَ حَليمًا غَفور سوب الله جَهدَ عم لا إ جأَهُ ند لا يكون النهد من إحد الأُنام فلَ جاء أَهُ نذرَّ زادهُ إ نفور استكبار في الأررض وَمك السّ وَلا يبض المكر السّ إَِّ بألي فل يظرونَ إَّ إلا سُة الأوَّين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 انما فاذا كان اجلهم فان الله كان بعباده ضئيرا قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير